Qo-luulut-tipeli jahtaa tarifu Qo-luulut-tipeli jahtaa tarifu Qo-luulut-tipeli jahtaa يوم اغتال الاسد يوم اغتال الاسد ما دعو جريحو حنا بدرب المجد بني ومهز الإيرادي يا تائر حقور سميعا كعب المرتيني اختالوا لي بالرصاص لني بلسطيني بالدنم بتعلم راسي بصغرون فلاديني يا أطفال الحجارة في عرس تأميني شنوا غارة ورغارة على جيش يرقص في جسمه و يا I'm gonna get you out of here. Palestini bitni nitallil naasil zaghrut